بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰٓ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ وَلَهُۥ مَن يَدْعُونَ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 قالوا أرجه وأخاه وابعث للمدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوهمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 قالَا آممَنَّ بِرَبِّ العالممينَ رَبّمُ سَوَهَرُون قالَا آمَ تُمْ لَ قَلَ أَن آدَنَ لكُمْ إَِّ لَكَ بُكُمَُّ عَمَكُم الصِحْرَ فَلَ سَوْفَةَمُون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون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 إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون 119. وكنوز ومقام كريم 110. كذلك وأورثناها بني إسرائيل 111. فأتبعوهم مشرقين 112. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون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 113. وإذا مرضت فهو يشفين 114. والذي يميتني ثم يحين 115. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 116. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين 117. واجعل لي لسان صدق في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 فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم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 إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عَلَيْهِ من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون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 تُطْرَحُونَ فِيمَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 وَمَا كَ أَثَّرهُم مُؤمِنين وَإِنَّ رَبًّاكَ لَهُ وَالعَزيِيزُ الرحيم كَذذَّبَ أَصْحابُ الْأَكَنتِ الْمُرُسَنين إِذ قَالَ لَهُم شُعيبٌُ أَلَا تَتَّقُون إِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِنُ فَاتَّقُ اللهَّهَا وَأَطيعون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 واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين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 ذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُ بالِالمُجرمين لا يُؤمِنونَ بِهِ حتىَ يَرَُ العذاَابَ الألم فَيَأتَهُم بَوْتَتَووَهُم لا يَشرون فَيَقولُهَا نَحْنُمُ غَرون أَفَ بِعَذاابِنَا يَسْتَجلِون أَفَرَأَيتَ إَّ التَّعنهُم سِنين.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 إللاا الذيذينَ آمَنُوا وَعملِل الصَّالِحَاتِ وَدَنكَروا اللهَّه كَث وَذَكَر اللهَّه كَث وَ تَصَروا مِن بَعدمَا ظُلِمُ وَسَيَعلَمُ ال الذيينَ ظَلَم أََّمُ قَلَبًا